تعباني منك من حياتي وهالعمر بعده بعدا بيكتب يوم حصاد حتى امل بكره حتى من الذكرى تعبي رحمنا ترجاك من كل حتى تعباني منك من هواكل ما قدر يفهم علي بالوفاء إلا بغدر حتى العطف خلك شوفوا ضعف قوال علي أنا تعباني قلبي أنا رغم الأساو بعده بندهن على الجرح مثل القصد بعده بفكر فيك حق الجرح يعيش فيك اه انا